بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدا. بعثه الله عز وجل معلما ميسرا ومبشرا ومنذرا لم يبعثه معنتا ولا متعنتا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على الأمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنطا ولا متعنطا وإنما بعثني معلما ميسرا ولقد آت الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فما من خير إلا ونجده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما من شر إلا ونجد في كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ما يحذرنا منه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا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 وإن من, من الأحاديث الجوامع التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله وحذر من الشر كله ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال بيّن لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى لنا معاشر المؤمنين ثلاثا فهذه الثلاث يرضاها الله عز وجل ويرضا عمن أتى بها وحققها ولا شك أن المؤمن الصادق لا شك أن المؤمن الصادق إذا سمع أن هذا الأمر يرضي الله فإنه يسعى لتحقيقه وليكون من العاملين به ما هذه الثلاث التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى ويرضاها ربنا سبحانه وتعالى أولها عباد الله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا إله إلا الله إن الله عز وجل إنما خلقنا وأوجدنا وربانا بالنعم لنعبده سبحانه وتعالى يقول ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فوظيفتك يا عبد الله في الحياة أن تعبد الله سبحانه وتعالى فيرضى الله أن تعبده سبحانه ولا تشرك به شيئا وعبادة الله عز وجل يا عباد الله ترتكز على وترتكز على أمرين عظيمين أولهما الإخلاص لله وهو توحيد الله في العبادة بأن تعبد, بأن تعبد الله لا تنظر إلى أحد من خلق الله فتقطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس وإنما تعمل العمل وأنت تنظر إلى الله عز وجل وقلبك مخلص لله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والمخلص يا عباد الله هو من خلى قلبه من أغراض الناس وحلى قلبه بالتماس رضا الله سبحانه وتعالى فلابد في العبادة من إخلاص وأما الأمر الثاني فهو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم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 وأنها كأنهم تقالوها وقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وفر له ما تقدم من جنبه وما تاخر واننا مؤخذون بأعمالنا فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء نيات طيبة وأعمال في ظاهرها خيرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم قال أنتم الذين تقولون كذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر و وأرقض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فالمؤمن الموحد يخاف الشرك ويحذر من الشرك ولا يشرك بالله شيئا فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل ولا يعمل العمل من أجل الدنيا من أجل ما في أيدي الناس ولا من أجل مدح الناس وثناء الناس فهو يخاف الشرك ويحذر الشرك ويسلم من الشرك يحقق التوحيد ويحذر الشرك يا عباد الله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاجتماع خير كله والفرقة شر كلها ولذا أمرنا الله عز وجل أن نعتصم بحبله جميعا وأن لا نتفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على حبل الله وأن لا تتفرق وواجب على أهل كل قطر وعلى أهل كل بلد أن يجتمعوا على حبل الله عز وجل وأن يعتصموا به وأن لا يتفرقوا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 فإن في الجماعة الخير كله ولذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يخطب الناس ويقول عليكم بالسمع والطاعة والجماعة فإنها حبله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة الله أكبر يا عباد الله ما يكرهه المسلم وهو مع الجماعة خير له مما يحبه في الفرقة فكيف ويرى الإنسان في الجماعة خيرا كثيرا يحبه ويريد أن يبقى وإن رأى تقصيرا أو نقصى سعى في إصلاحه بالطرق الشرعية فالله يرضى منا ويرضى لنا ويرضى عنا إذا اعتصمنا بحبله جميعا ولم نتفرق فعلينا عباد الله أن نشكر الله على نعمة الاتحاد وعلى نعمة الجماعة الله أكرمنا في بلداننا في بلدنا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 ويشتت شملنا واحذروا عباد الله دعاة الفتنة الذين يدسون السم في العسل ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم يقولون المنكر ويدعون الناس إلى الفرقه ويدعون الناس إلى ما يسبب الفساد للبلاد والعباد وأن تناصحوا من والله الله أمره أمركم المؤمن يا عباد الله قلبه طيب قلبه سليم يحب الخير ويسعى فيه وينكر المنكر بالطرق الشرعية فالمسلم المؤمن ناصح بصدق يريد الخير ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة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 على أمر البلاد والنصح له يا عباد الله يكون بالقلب بأن يحب ولي الأمر المحبة الشرعية وأن لا يحمل له في القلب غش أبدا ويكون باللسان بالدعاء له وبأمر الناس بالسمع والطاعة له غير معصية الله عز وجل وبجمع الناس عليه وتقريبه للناس وتقريب الناس إليه ويكونوا بالنصح له إذا كان هناك تقصير بالطريق الشرعي الذي يحفظ هيبته فليس النصح لولي الأمر على المنابر ولا في المجالس المغلقة وإنما النصح لولي الأمر يكون عند ولي الأمر يكون بينك وبين ولي الأمر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 ما عليه وبرئت ذمته فإن كان لا يستطيع أن يصل إلى ولي الأمر فإنه يوصل الأمر إلى من يصل إلى ولي الأمر هذه أمور ثلاث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضاها ويرضا عن فعلها لم يقلها أحد من الناس ولم يخترعها أحد من الناس وإنما هي من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم فالله الله معاشر المؤمنين يا من تحبون النبي صلى الله عليه وسلم عظموا كلامه وتمسكوا به فإن لكم في ذلك الهداية والفوز في الآخرة والأولى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 من غير أن تسنده إلى أحد سمعنا ويذكر وقيل وقالوا ونحو ذلك والقال هو أن تسنده إلى أحد من غير تبصر ولا تثبت وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع فإن كثرة القيل والقال سبب لوقوع الشر والإفساد بين الناس فكم من أسرة متحابة متصافية مجتمعا قيل فيها ونقل إليها القيل والقال حتى تفرق أفرادها وتصدعت تلك الأسرة وكم من بلاد كم من بلاد أنعم الله عز وجل عليها بالجماعة والإمام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 وينتج شرا وهذا قسم والقسم الثالث أن يكون محتملا للأمرين فهو محتمل للخير وأن ينتج خيرا ومحتمل للشر وأن ينتج شرا فإذا كان كلامك خيرا وينتج خيرا فإنك تتكلم به أما إذا كان من القسمين الأخيرين فإن الواجب عليك أن تسكت وأن تتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نظرنا يا عباد الله إلى كثرة السؤال وإلى كثرة الأسئلة عما لا يعني الإنسان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 الذي هو من أصول الشر فهو إضاعة المال المال نعمة من الله وقد جعله الله عز وجل لنا قياما ونهانا عن إضاعته وإن من أبواب الشر أن يضيع الإنسان المال وإن أول إضاعة المال يا عباد الله أن يكتسبه الإنسان من حرام فإن المال المكتسب من الحرام ضائعٌ مع بقاء الإثم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإلى قله الربا وإن كثر فإلى قله فإنه ضائع مع بقاء الإثم والعياد بالله ومن إضاعة المال أن تضعه فيما حرم الله عليك وتجعل هذه النعمة في أمور حرمها الله عز وجل ومن إضاعة المال أن تضعه في الإسراف والتبذير فإن هذا من إضاعة المال وسبب عظيم من أسباب الشر فعلينا عباد الله أن نتأمل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نستضيء بنور السنة فإن من استضاء بنور السنة عاش سعيدا ومات حميدا وبعث سعيدا حميدا فتأملوا عباد الله في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدنكم عنها المرجفون المخدلون الذين يأمرون الناس بالابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن والله ثم والله ثم والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وإن أول الأمة إنما استقام أمرها بنزوم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فالله الله معاشر المؤمنين أشكر الله على نعمه وتمسكوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم اعلموا رحمن الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال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 اللهم إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة عظيمة من فرائضك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فأعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار ومن عذاب جهنم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا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 فل, فردوسل, اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في بلادنا وبارك لنا في ولاة أمرنا يا رب العالمين اللهم زد خيرنا خيرا اللهم زد خيرنا خيرا اللهم زد خيرنا خيرا اللهم يا ربي زد أهل البلاد لحمة مع الراعي يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لولي الأمر الخير والعافية يا رب العالمين اللهم يا رب نرزقه الخير والعافية يا رب العالمين